اقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية من عند الله مباركة طيبة مع النفحات الربانية لآيات سورة آل عمران نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم كما أنزل على سيد المرسلين مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية إخوتنا إخوة الإيمان نواصل شرح الآية الرابعة والخمسين بعد من السورة الكريمة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم بالقراءات العشر الواردة من طريقي الشاطبية والضرة مرحبا بكم فضيلة الشيخ الحمد. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا ممركا فيه من السماء ومن الأرض والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثم بقية الخلفاء الراشدين ثم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آ نزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهممتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.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 يقولون لو كان لنا من الأمر واضحة, واضحة. من الأمر شيء واضحة شيء ما ورش لهم فيها توسط اللين ومد ست حركات لإبه توسط اللين والمد ست, ست حركات. حركات نعم وصلا وملوش قص كيف يكون النطق فضلة الشيء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هذا أربعة أربعة لو كان لنا من لامر شيء أمة قتلناها هنا والسكت واضح طبعا يقولون لو كان لنا منا أمر شيء أمة قتلناها هنا خرب بالسكت على ال وشيء قولا واحدا وخلاد له السكت وعدم السكت والباقون بالتحقيق شيء طبعا إذا وقفنا عليها وقف قلهه يبقى لين عارض للسكون, لين إيه؟ للسكون. يبقى وارش له التوسط والمد ست حركات قونا واحدا ليس له القصر والباقون لهم القصر ولهم التوسط والمد والقصر <تصفيق> إما عدم المد إطلاقاً أو المد حركتين وكذلك يخف هشام يخف إيه هشام <تصفيق> بالنقل والإضافة لأنها متطرف ومثله يكون هشام ما تطرف مسهلة من شيء ولا من شيء ورحنا في بيوتكم يبقى القراء بيوت بضم من كسر من ماء ورش وأبو عمر وحفص عن عاصب وأبو جعفر ويعقوب يعقوب تبع أصله وأبو جعفر يقرأ زي ورش بيوت والباقون بالكسر وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل عن أدي حفص حما أدي أبو عمرو جلة الجيم لمين ورش وينضم أبو جعفر اللي ورش بتضم كده نعم ويعقوب تبع أصب من الذي يقرأه بيوت يقرأه بيوت بضم الباء ورش وأبو عمر وحفص وابو جعفر ويعقوب تمام كده والباقونة بالكسب في بيوتكم ميم جمع السلة وضحة وضحة فضلت ضبط الشكل لبرز الذين كتب عليهم القتل ميم جمع بعدها ساكن عليهم القتل أولا عليهم قرأ كل من حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم عليهم نعم والبقون ايه بالكسر انما بقى في الوسط كده في عليه من القتال ده عليه من القتال بالكسره مين لابي عمر لابي عمر والضم المين بقى عليهم القتال بضم الهاء والمين حمزة والكساء وخلف العاشر ويعقوب والبقون عليه القتال يبقى فيها كم حاجة ثلاثة أبو عمر يصل عليه من القتال يقرأ أيد أبو عمر عليه من القتال والكساء وخلف العاشر ويعقوب عليه القتال والبقون بكسر الهاء وضم المين عليه القتال بالضبط يبقى عليه من قرأ أبو عمرو عليه من القتل عليه من القتل وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب بضم الهاء والميم عليه ملقتل والباقيون بكسر الهاء وضم الميم ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتل على مع الكسر قبل الهاء أولياء ساكنا وفي الوسط كسر الهاء بالضم شملا أمثل كما بهم الأسباب ثم عليهم كتال وخفر الكل بالكسر مكمل ما عدا حمزه وما عدا يقوم في عليهم وإليهم نعم فضيلة الشيخ بارك عجل. الله فيكم إلى مضاجرهم وناخف عليه علامة وقف وميم الجمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ وليبتدي الله ما في صدوركم ميم جمع واضحة ولي واضح. وليمحى صماء في قلوبكم ميم جمع واضحة واضح والله عليهم بذات الصدور مدة عرض سكون للجميع فتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد فضيلة الشيخ ان نستمع إلى الآية الكريمة برواية وارش عن الإمام نافع بتوصت ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى, يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظن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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع وأيضا فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 والله عليم بذات الصدور فتح الله لكم فضلات الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدورية عن أبي عمرو البصري ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم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 وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِذَكِّ الصُّدُورِ فَتَحَ الله لكم فضيلة الشيخ أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام الكسائي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشي طائفة, تغشي طائفة منكم